نفسه هو فصل الأول الذي عقده نصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني من الابواب الخمسه ان يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالاخلاق الراضيه قال فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل وقفنا عند قوله البخل يعني من الاخلاق الرضية السيئه التي لا ينبغي للمسلمين فضلا عن عالم طالب علم ان يتحلى ويتخلق بها البخل فهو صفه وخلق ذميم والبخل والبخل بالفتح والبخل بفتحتين كله بمعنى يعني قالوا بخل وقالوا بخل ويقال بخل على وزن فعله كله بمعنى واحد لما الخلاف فيه حركات وسكنات وقد بخل بكذا من باب فهم وطرب وبخلا ايضا بالضم فهو باخل وبخين يعني باخل على زنة فاعل اسم فاعل وبخين يعني أتي على الوجهين وبخله نسبه إلى البخل بخله كما يقال فسقه نسبه الى الى الفسق وكفره نسبه إنا الى الكفر والبخل في الشرع منع الواجب منع الواجب هكذا قال بعضه خاصه بي بالواجب بمعنى انه باعتبار الواجب يكاد يكون متفقا عليه منع الواجب يسمى بخيلا هذا متفق عليه وما زاد على الواجب فهو مختلف فيه هذا المعنى الشرعي وعند العرب أعم من ذلك هو منع السائل مما يفضل عنده سماه بخيلا سماه بخيلا منع السائل مما يفضل عندك يعني مما زاد على نفقتي التي أنت بحاجة اليها فاذا منعته حينئذ يعد الشخص بخيلا لكن هذا ليس بلازم في الشرع وليس بمطلقين وابخلته بالالف وجدته بخيلا ابخلته أي وجدته بخيلا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي munfiqan khalafa ويقول الاخر اللهم اعطي mumsikan talafa ملكان يقولان القول على ظاهره وحقيقته اللهم اعطي munfiqan khalafa اي عوضا أي عوضا ويقول الاخر اللهم أعطي هكذا تعبير من عطيه ماذا باب المشاكله لان التلف لا يعطى انما العطاء يكون للعوض اللهم اعط ممسكا تلفا التعبير بالعطية للمشكله لأن التلف ليس بعطية ليس بعطيه ليس بعطية وقوله تلفا هذا يحتمل تلف يحتمل تلف ذلك المال بعينه ويحتمل تلف صاحب المال بعينه اللهم اعطي ممسكا تلف يعني اتلفه اما المال وإما صاحب المال فهو محتمل محتمل النوعين قال النووي رحمه الله تعالى شرح الحديث قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيان والضيفان والصدقات ونحوهان يعني جعله عاما لم يخصه بي بالواجبات لم يخصه بي بالواجبات بل هو عام هنئذ يكون ماذا يكون الاعطاء هنا محمودا سواء كان في الواجبات أو كان في المندوبات قال هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعرفنا فيما سبق ان مكارم الأخلاق ليست كل واجبه بل منها ما هو مندوب ومنها ما هو واجب بل ليس كلها جاء من جهه الشرع بل بعضه قد دل عليه العاده والطبع والعقل والعرف اذا ليس مرده الى إلى الشرع اذا قوله هذا في الإنفاق في الطاعات عمم واجب المندوب ومكارم الأخلاق وعلى العيال نفق على العيال منها واجبة ومنها مندوب والضيوف والصدقات ونحو ذلك الصدقات قد تكون واجبه كالزكاه قد تكون غير واجبه بحيث لا يذم ولا يسمى صرفا لا يذم ولا يسمى صرفا والامساك المذموم هو الامساك عن هذا الامساك المذموم هو الإمساك عن هذا وقال القرطبي يعم الواجبات والمندوبه صرح بما ذكره النووي رحمه تعالى لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء وهو حسن توجيه حسن من القرطبي بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اعط ممسكا تلفا المراد به ماذا لان دعاء عليه هذا يدل على انه ترك ماذا ترك واجبا وفعل محرما دعاء بالتلف تلف المال كعقوبه تحل به أو تلفه هو ذات صاحب المال هذا يدل على أنه عقوبه ولا عقوبه الا على فعل محرم اذا الإنفاق عام يكون ماذا في الواجبات وفي المندوبات لكن هذا الدعاء يختص بماذا بالواجبات دون المندوبات هذا توجيه حسن قال قرطبي ام الواجبات والمندوبات لكن الممسك على المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيم نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو اخرجه بمعنى انه قد يكون ماذا ما إلى الى الى الوقوع في المحرم ان يكون مآلا يوقع فيه في المحرم وعنه ايضا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى هذا حديث قدسي يا ابن ادم انفق انفق عليك يا ابن ادم انفق هذا امر به بالانفاق أنفق عليك هذا وعد بالخلف وعد بماذا بالخلف انفق انفق هذا فعل أمر انفق خطاب لي من ادم والمراد به الجنسنا ذكورها والاناث يا ابن آدم انفق هذا أمر بي بالانفاق انفق عليك انفق عليك هذا وعد ب بالخلف وفيه اشاره لقول تعالى وما انفقت من شيء وما انفقت من شيء فهو يخلفه يعني يكون ثم ثم خلف ولذلك جاء الحديث السابق قال اللهم اعط موفقا خلفا هذا يعني عوضا وكل من انفق شيئا سواء كان واجبا أو كان مندوبا عليه ان الخلفوا فلينتظرهم قال يا ابن ادم انفق انفق عليك وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يأتي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار او عندي منه دينار الا دينارا ارصده لدين عليه يعني لن لن يبقى او لن يبقي مما عنده من الدنانير شيئا الا إن وقد انفقه في سبيل الله تعالى من صدقات ونحوه ذلك وهذا محمول على ماذا كما مر محمول على من بلغ عنده التوكل غايته يعني منتهاه بحيث يدفع ماله كله كما فعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه صدقه إذا بلغ التوكل بحيث يعلم من نفسه أنه لن يستشرف فضلا عن أن يمد يديه للناس لن يستشرف يعني لن يلتفت بقلبه لاحد ان لا باس أن يخرج كل كل ماله وإلا فلا يجوز والا فلان فلا الاستشراف محرم والسؤال الاصلي في التحريم هذا الاصلي في وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجبه فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من حينئذ يجب عليه أن يبقي شيئا من ماله يحفظ به وجهه لالا يستسرف للناس لالا يمد يديه للناس وهنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح انه ماذا أنه بلغ غايه التوكل لذلك قال إلا دينارا ارصده لدين علي بمعنى انه تعلق به حق الغير وإذا كان الانسان عنده مال حنين وعليه دين حنيذ جزء من ماله ليس لهم لا يلزمني بقيه هو البت لانه تعلق به حق الغير وهذا الحديث كله رواه البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري قبل حجه الوداع في قصة البحرين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده ليعطيه من مال البحرين وعده ليعطيه من مال البحرين فلم يخرج حتى مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم النبي صلى قبل ان ان يعطيه. فذكر لأبي بكر جابر خليفه بعده فذكر لأبي بكر ثلاثا فلم يرد عليه لم يجبه رضي الله تعالى عنه فقال له جابر اما أن تعطيني واما أن تبخل علي اما من باب تعطيني وإلا فانت بخيل والا فانت بخينه. فقال قلت تبخل عني قلت تبخل عني واي داء ادواء من البخل يعني اتهمتني بماذا باعظم دائن وهو وهو البخل قالها ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن اعطيك رواه أحمد ومسلم فيه شاهد ماذا أنه أعظم دائن يتهم به المرء هو البخل رواه احمد ومسلم وقال عمر رضي الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء أحق به منهم يعني من هؤلاء الذين اعطيتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني إنهم خيروني يعني اعطى اناسا راى عمر رضي الله تعالى عنه أن غيرهم أولى منهم أن, أن غيرهم أولى منهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك لكن بين وجهه اعطائهم دون دون غير من هو اولى منهم قال إنهم خيروني بين أن يسالوني بالفحش او يبخلوني الحديث صحيح قال اما ان يسالوني بالفحش خيروني بين ان يسالوني بالفحش او يبخلوني ولست بباخل لست لس بباخل فيه شاهد لي كوني بخيلا ياتي على, على الاسم الفاعل منه على وزن فاعل باخر وهذا قد انكره بعضهم صواب انه هو انه يأتي قال النووي معناه الح في المساله لضعف ايمانهم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عمر رضي الله تعالى عنه أن ماذا أن غيرهم اولى منهم قال معناه ألح في المسألة لضعف ايمانهم والجاوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش ان يسالوا وان يشددوا في بالسؤال أو نسبتي إلى البخلي ولست بباخيل ولست بباخيل فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يسالوا بفحش فيقعوا في حرج قد يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بشئ ما او يعتقدون فيه البخر وليس بباخل ولا ينبغي احتمال واحد من الامرين قال النووي ففيه مدارات أهل الجهالة والقسوه تداريهم يعني تمشي معهم لكن في ليس ليس فيه شيء محرم انما في أمور دنيويه ففيه مدارات اهل الجهالة والقسوه وتالفهم إذا كان في مصلحة وجواز دفع المال اليهم لهذه المصلحه يعني تدفع اليهم المال من اجل ان تقطع لسينته هذا لا به في الشرع باس به في الشرع. قال اللهم نعم قال انهم خيروني بين ان يسالوني بالفحش او يبخلوني ولسوا بباخل ولسوا بفنفاوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تعس به ابو بكر بعد فنف البخل عن نفسه رضي الله تعالى عنه وقال أنس رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا اعطاه على الإسلام شيئا الا اعطاه يعني شيئا يرغب فيه في الإسلام فاعطاه مؤلفة قلوبهم وقال وقال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا هذا عام من من السابع رواه ابن ومسلم قال ابن مفلح قال ذكر بعض العلماء في حد البخاري اقوالا هذا من شيئان حد البخاري عرفنا أنه دا ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعرفنا ان ثمة دعاء من ان ملك على من بخل بالمال قال ابن مفلح اراد ان يبين حقيقه وحد البخل ذكر بعض العلماء في حد البخل اقوالا وذكر القاضي أيضا في كتابه المعتمد في حد البخل اقوالا أحدها منع الزكاه منع الزكاه فمن أداها خرج من جواز إطلاق البخل عليه والذي ليس عنده زكاه لا يوصف بالبخل مطلقا واضح اذا ما الفارق بين البخيل وعدمه ما هو الزكاه فإن ادى زكاته حينئذ لا يسمى بخيلا وإذا منع الزكاه حينئذ يسمى بخيلا والذي ليس عنده زكاه واديها حينئذ لا يوصف بالبخل مطلقا قال روي عن ابن عمر انه قال من ادى زكاه ماله فليس ببخيل من ادى زكاه ماله فليس ببخيل قاله ردا على الحجاج حين نسبه إلى الى ذلك وكان ابن عمر يؤدي زكاه ماله فنفى البخل عن نفسه بل جعلها قاعده ان كل من ادى الزكاه فليس بخيل هذا القول اول يتعلق بماذا بالزكاه الثاني منع الواجبات عام من الزكاه منع الواجبات من الزكاه والنفقه بمعنى انه يتعلق بماذا بالنفقه الواجبه فاما منعها فهو فهو بخيل فاما منعها فهو بخيل منع الواجبات من الزكاه والنفقه فعلى هذا لو أخرج الزكاه ومنع غيرها ها بخيل يسمى بخيل وايل النصف بخيل يسمى بخيلا يطلق عليه الوصف اذا هذا القول هو الذي ذكرناه اولا أنه منع الواجبات ذكروا بعضهم العلم أن البخل في الشرع هو منع الواجبات اعم منه من الزكاهه عام منه من الزكاهه حينئذ هذا الذي ياثم به هذا الذي ياثم به وهو ماذا ما يتعلق بالنفقات الواجبه منع زكاته اثم ويسمى بخيلا منع الواجبات من النفقه على الزوجة والعيال نحو ذلك ويسمى ماذا فهو آثم ويسمى ماذا ويسمى يسمى بخيلا سما بخيلا اذا الثاني منع الواجبات من الزكاه والنفقه فعلى هذا لو أخرج الزكاه ومنع غيره من الواجبات عد بخيلا هذا الثاني ثالث فعل الواجبات والمكرمات مكرمات وما يتعلق ماذا المندوبات وما هو اعم من ذلك فيما يصدق عليه بين الناس أنه من المروءه دفع المال ونحى ذلك وهو ما يعد نفقه حسنة باعتبار العرف واعتبار الطبع والعقل اذا فعل الواجبات فشمل الزكاه والنفقات الواجب هو القول الثاني لكنه زيادة عليه ماذا المكرمات فلو اخل بالثاني وحده المكرمات وادى الواجبات سمى سمى بخيلا واضح سمى بخيلا فلو اخل بالثاني وحده كان بخيل هذه ثلاثة اقوال وهي مشهوره عند العلم الأول من ادى الزكاه انتفى عنه وصف البخل ولو منع نفقه الزوجه والاولاد وحال ذلك فلو يسمى بخيلا في الشرع الثاني فعل الواجبات اعم من الزكاه بمعنى أنه دخل فيه النفقات الواجبه فان اذا لو ادى الزكاه ومنع الثاني يسمى يسمى بخيلا فضلا عما لو منع الاثنين الثالث فعل الواجبات هو القول الثاني لكن زياده عليه ما ذا المكرومات وما يتعلق بالمندوبات والزياده ان لو منع الثاني وخلى بالثاني سمى ماذا يسمى بخيلا وسمى بخيلا وهذا الثالث ظاهر قول ابي بكر من أصحابنا قال ابن مفلح حكاه عنه القاضي وروى ابو بكر عن انس أن نبي صلى الله عليه وسلم قال باري من الشحي من ادى الزكاته وقال الضيف واعطى في النائبة باري من الشحي وعرفنا ثم فرقا بين البخل والشح في كلام القيمه السابق ياتي ايضا بريء من الشح من ادى الزكاه وقر الضيف واعطى في النائب بمعنى انه لا يصدق عليه البراءه من الشح الا اذا سلم من الامور الثلاثه لابد من ماذا من اداء الزكاه يؤدي الزكاه ويقري الضيف يعني يكرم ويعطي في في النازله يعطي النازله وهذا ما يسمى بالمكرمات فلم ينفي عنه وصف الشح الا عند الاوصاف الثلاثة لم ينفي عنه وصف الشح الا عند الاوصاف الثلاثه يعني عند تحققها فلو عذمت كلها فهو شحيح لو عذم بعضها فهو فهو شحيح اذا أتى بها الثلاثه اذن انتفى عنه وصف الشح قال القاضي ولان هذا حده في اللغة حده في باللغه يعني قول الثالث أنه الواجبات والمكرمات واجبات والمكرمات لكن على كلام القرطبي السابق أن منه ما يذم ومنه ما لا يذم بمعنى أن من البخل ما ياثم به ويذم فاعله ومن البخل ما لا ياثم به ما لا ياثم به ولا يذم الا إذا أكثر منه أو صار وسيله إلى الوقوع في المحرم قال القاضي لأن هذا حده في اللغة قال وقيلا يعني اقوال أخرى والمشهور هي الثلاثه السابقه وقيل هو معنى في النفس وهو خشية الفقر والحاجة وهذا اعتبر اصلا له من كان الاعتبار بالوصف بالبخل وعدمه والامساك متى ما امسك عن المال في الاعطاء حينئذ يسمى بخيلا قطع النظر عن كونه قد اتصف به باطنا لانه لم يمسك إلا بعد أن وجد المعنى الباطن صحيح بمعنى أن هذا الامساك لتعلقه بالمال في باطنه فلما تعلق قلبه بالمال حنيد امسك فهو فرع ليس باصل هو معنى في النفس وهو خشيه الفقر والحاجه وقال ابن عقيل في الفنون البخل يورث التمسك بالموجود والمنع من إخراجه لألم من يجده عند تصور قلة ما حصل وعدم الظفر بخلفه والشح يفوت النفس كل لذة ويجرعها كل غصة انت كلام ليس تم فرق واضح بين بين نوعين في كلامه قال وظاهر كلام ابي بكر والقاضي انهما مترادفان يعني ليس تم فرق انما الشح بمعنى البخل والبخل بمعنى بمعنى الشح وقد ورد في الحديث ان الشح يحمل على البخل كما مر في كلام القيم رحمه الله تعالى فروى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اياكم الشحا اياكم والشحا انما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل اذا الشح اصل للبخل فهو آمر والبخل مأمور به فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا رواه الامام احمد وابو داود وقال الخطابي الشح من البخل شح من البخل اذا البخل اعم وكان الشح جنس والبخل نوع البؤ الشح من من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع هل ليس الأمر كذلك ظاهر عباراتي ماذا الشح من من البخل حينئذ هو بعض منه كذلك ايهما اعم يكون البخل يكون اعم من من الشح هذا الظاهر كان العبارة قد تكون في الاصل بها بها خلد وكان الشح جنس سن البخل نوع واكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع هذا ما اليه ابن القيم رحمه الله اشبه ما يكون بالشح وهو وصف باطن والبخل يتعلق بماذا بالمال وفي شرح مسلم في باب تحريم الظلم قال جماعه الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده والله اعلم يعني اقوال كثيرة تدل على ان ثم فرقا بين الشح والبخل والشح يأمر بالبخل هذا احسن ما, ما يقال وذكر ابن عبد البر قيل لاحنف ما الجود قال بذل الندى وكف الاذا قيل فما البخل قال طلب اليسير ومنع الحقير وقال شعيب بن حرم ليس السخي من أخذ المال من غير حله فبذره ليس السخي من أخذ المال من غير حله فبذره وإنما السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه هذا بعض السخي ليس كله أو جمع من حق ووضع في حق سوئ الحسن ابن علي عن البخل فقال هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا ما ينفقه تلفا يعني ضاع المال ذهب المال وما يمسكه هو الذي يعتبر شرف والعكس هو هو الصواب قال الصنعاني في سبل السلام فان قلت في كلام جيد له فان قلت وما حقيقة البخل المذموم وما من احد الا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل ويرى غيره بخيلا ومثل بدائها وسلت وربما صدر فعل من انسان فاختلف فيه الناس فيقول جماعه انه بخيل ويقول اخرون ليس بخيلا هذا لماذا لان البخيل هذا لفظ لم ياتي تحديده من حيث المعنى من جهه الشرع يعني لم يعرفه الشارع كما عرف الاسلام والايمان والكفر والاحسان وكذلك ما يتعلق بالصلاة والزكاه والحلال لأن بعضه يرجع إلى الشرع والبعض الاخر يرجع إلى المروه والعرف فلذلك وقع الخلاف بين اهل العلم في حقيقة البخل ولذلك بعض ينفي البخل عن نفسه ويتهم غيره ثم بعد ازمنه هو يفعل ما فعله غيره داخله ويختلفون في وضع واحد هل هذا بخيل ام قال فيقول جماعه انه بخيل ويقول اخر ليس بخينا فماذا حد البخل الذي يوجب الهلاك وما حد البذل الذي يستحق العبد به صفه السخاء وثوابها قلت صنعاني رحمه الله تعالى قلت السخاء هو أن يؤدي ما اوجب الله عليه سخاء ان يؤدي ما اوجب الله عليه والواجب واجب إذا ما اوجب الله عليه قد يوجب عليه شيء من جهه الشرع وقد يوجب عليه من جهه أخرى وما كان واجبا بالشرع وما كان واجبا بالغين كما قلنا فيه في النذر نذر واجب اداه واجب, واجب ليس لكنه واجب لكنه واجب ليس بالشرع انما هو واجب بالنفس قال الرحمن تعالى السخاء وان يؤدي ما وجب الله ما اوجب الله عليه والواجب واجبان واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاه والنفقات لمن يجب عليه انفاقه وغير ذلك هذا واجب فإذا لم يفعله فهو بخيل او بخيل قطعا إذا لم يؤدي الزكاه وبخيل بخل على نفسه على غيره وإذا فرط في النفقات الواجبه فقطعا هذا بخيل وهذا لم ينبغي الذعف فيه انه اذا فوت على واجب ان يسمى يسمى وواجب المروءه هذا واجب يتعلق به بالطبع ويتعلق بالفطره ويتعلق بالعاده والعرف حينئذ هذا ماذا هذا تركه لا يسمى ماذا لا يوصف بكونه آثمة لكنه يسمى بخيلا سما بخيلا كما مره قال وواجب المروءه والعادة والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءه سخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءه فان منع واحدا منه منهما فهو بخيل فهو بخيل هذا يميل الى القول الثالث الذي ذكره القاضي وهو ماذا فعل الواجبات والمكرمات فعل الواجبات والمكرمات فلو فعل الواجبات وأخل بالمكرمات وما يتعلق بالعادات ونحوها يسمى ماذا يسمى بخيلا لكن لا يكون آثما لا يكون قد ذم من جهتي العرف نحو ذلك لكنه لا يعتبر لا يعتبر آثما قال رحمه الله تعالى فإم منع واحدا منه منهما فهو بخين لكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل وهو أشد بخلا فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقت عياله بطيبه نفسه ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو سخي والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فان ذلك مستقبح ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والاشخاص يعني من حيث الجملة هو من, حي من حيث الجمله يميل إلى القول الثالث وهو أن البخل يتعلق بالمكرمات كما انه يتعلق بالواجبات فترك الزكاه متفق عليه فعل الواجبات غير الزكاه هذا فيه نوع خلاف والخلاف به ضعيف الثالث الذي يتعلق بي بالمكرمات هو الذي محله محله اخذ ووعط ثم ذكر علاجه البخلي رحمه الله تعالى فقال واعلم ان البخل داء له دواء هو داء له دواء وما انزل الله من داء الا وله دواء وداء البخل سببه امران اذا عرف السبب عرفت حينئذ كيف تعالج وداء البخل سببه امران الأول حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه فإن الدنانير مثلا رسول تنال به الحاجات والشهوات فهو محبوب لذلك يعني هو واسطه وهو واسطه وسيلة لأخذ ماذا لاخذ الحاجات والشهوات ثم صار محبوبا لنفسه لان الموصل الى اللذات لذيذ وكذلك فقد ينسى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبه وهذا غايه الضلال غاية الضلال يعني الدنانير وسيلة إلى الشهوات اذا هو والحجر كما مثل سواء لكن لما كان وسيلة إلى اللذيذ صار لذيذ ثم نسيت الشهوات وتعلق بماذا بالمال والا المال هذا وسيلة يعني اذا وجدت المال عندك في يدك ماذا تصنع به لا شيء صحيح لا شيء عند العقلاء لانك لان هذا وسيله لاتخاذ ماذا للوصول الى ما تلذ به فإذا حرمت نفسك من الملذات وابقيت المال عندك سنين ما استفدت من شيء لكن إذا انفقته حينئذ قد حصلت على الملذات والشهوات والحاج فصار وسيلة ثم تعلق القلب بهذه الوسيله فصارت مقدمه على المقاصد هذا تكاسة في في العقل ولذلك قال وهذا غايه الضلاله غايه الضلال تنقلب الوسائل مقاصد ثم يعكف على الوسائل فتترك ماذا المقاصد هذا من عجيب الناس قال رحمه الله تعالى فانه لا فرق بين الحجر وبين الذهب رحمه الله لا فرق بين الحجر والذهب ذهب الا من حيث تقضى به الحاجات هذا الفرق بينهم هذا حجر وهذا ذهب لا فرق بينهما عند عند العاقل الذي لا يتعلق قلبه بشيء لا فرق عنده بين الحجر وبين بين الذهب إلا أن الذهب هذا يعطيه الناس وياخذ شيئا من لذاته والا هما هما سواء فهذا سبب حب المال ويتفرع منه الشح وعلاجه بضده فعلاج الشهوات القناعه باليسير وبالصبر وعلاج طول الامل الاكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران والنظر في ذكر طول تعبهم في جمع المال ما مميث إلا وكان من الاغنياء من عنده مال الا وقد تعب في جمع المال تعب ما وقد تعب لكنهم ماذا استفاد منه تركوه لغيره ثم ضياعه بعدهم عدم نفعه لهم وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد يعني لا ينفق من أجل أن يبقي شيئا لاولاده مسكين وعلاجه أن يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم وينظر في نفسه فانه ربما لم يخلف له أبوه فلسا يعني هو في نفسه قد لم ياخذ من ابيه شيئا ثم ينظر ما عد الله عز وجل من ترك الشح وبذل من ماله في مرضات الله وينظر في الآيات القرآنية الحاثه على الجود المانعه من عن البخلي ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا فانه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم انفه ثم قال فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى حد الاسراف المنهي عنه وقد ادب الله عباده احسن الاداب فقال والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام يعني منزل بين منزلتين لا اسراف ولا تقتير فخيار الأمور أوسطها وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال انفقه في وجوه المعروف التي هي احسن ويكون بما عند الله أوثق منه بما هو لديه وان لم يكن لديه مال لزم القناعه والتكفف وعدم الطمع لا يبحث عن المال وانما يبحث عما يزيل قربته وجوعه وعطشه فقط اما ما زاد على ذلك فلا والخبث يعني من الاخلاق الرديه الخبث الخبث ليس بنوع معين وانما اشبه ما يكون بالجنس الذي يصدق على كثير من الاخلاق الرديه قال خبث الشيء خبثا من باب قرب خلاف ما طاب خلاف ما طاب وجميع الاخلاق الرديه يطلق عليها انها من الخبائث او انها خبيثه والاسم الخباثه فهو خبيث والانثى خبيثة يطلق الخبيث على الحرام كالزنا وعلى الردي المسكره وإن, وان لم يكن حراما كما جاء الحديث في اطلاق على الثوم والبصل مثلا حيث الرائحه كريها ومن الخبائث هي التي كانت العرب تستخبثها مثل الحيه والعقرب قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تخرجوا الرديئه في الصدقه عن الجيد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منزله التهذيب والتصفيه وهو السبق العبوديه في قيل الامتحان طلبا لاخراج ما فيها من الخبث والغش اذا كل ما في النفس من الأمور المخالفة للطباع الحسنه ولمكان من الاخلاق يصدق عليه أنه انه خبيث يصدق عليه انه خبيث قال والأدب هو الدين كله فإن ستر العوره من الأدب والوضوء وغسل الجنابة من الادب والتطهر من الخبث من الادب سواء كان باطنا أو ظاهرا لأن الخبث يطلق يراد به القذر المحسوس كما أنه يطلق يراد به قذر المعنوي قال والتطهر من الخبث من الادب حتى يقف بين يدي الله تعالى طاهرا ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يديه بين يدي ربه قال ابن مفلح في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها وكذلك عن سهل بن حنيف مرفوعا لا يقول ان احادكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي وهما بمعنى واحد وانما كره لفظ الخبث وبشاعه الاسم يعني كره لفظ الخبث لبشاعته في نفسه فلا يقول خبثت نفسي ومعنى لقست عتت وقيل ضاقت وإنما قال عليه السلام في الذي ينام عن الصلاه فاصبح خبيث النفس كسलाना لأنه مخبر عن صفه غيره يعني خبثت نفسي على يخبر عن صفه نفسه لكن لو أخبر عن غيره فلا باس ولا فلا باس لأنه مخبر عن صفه غيره وعن شخص مبهم مذموم ذكره غير واحد ويتوجه أنه لبيان الجواز روى احمد خبر عائشه وروى ابو داود بلفظ لا يقولن أحدكم جاشت نفسي اذا قوله الخبث اراد به ما هو اعم من سائر الاخلاق الرديه قال والبطر البطر هكذا به فتحتين قال في المصباح بطر بطرا فهو بطر من باب تعب بمعنى اشرى اشرا اشرا اشرا, أشرا, أشرا والعشر هو البطر بنفسه او بي بمعناه وقيل اشد البطر الأشر هو اشد البطر وقيل الأشر الفرح بطرا وكفرا بالنعمه وهو المذموم المنهي عنه لا مطلق الفرح وقيل البطر في الاصل الطغيان بالنعمه أو عند النعمه والسعمى بمعنى الكبر يعني يطلق بمعنى الكبر وقيل هو كراهية الشيء من غير أن يستحق الكراها وفي الحديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا بطر هنا المراد به الكبر فيفسر حينئذ بالكبري وقول من جر ازاره بطرا يعني كبرا وكل من جر إزاره اسفل كعبه فهو من قبيل الكبر ليس عندنا ماذا خويا لا وغير خويا هذا ليس بالصواب والذي قال اياكم الإسبال فانه من المخيله اياكم والاسبال أطلق ثم علل تحريم الاسبال مطلق قال انه من المخيل ودل ذلك على أن كل اسبال مخيل امن يكون بالمخيل وغيره لا يرد لهم قالوا في حديث آخر الكبر بطر الحق أي تسفيهه وابطاله وهو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده باطلا وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا وقيل هو ان يتكبر عنه أي عن الحق فلا يقبله وقال بعضهم هو الا يراه حقا ويتكبر عن قبوله كلها بمعنى بمعنى واحد أنه يرد الحق ولا يقبله هنئذ نكون من قبيل الكبرياء ويطلق عليه انه من قبيل البطر وهو من قولك بطر فلان هدايه امره اذا لم يهتدي له وجهلهم ولم يقبلهم وفي الأساس ومن المجاز بطر فلان النعمه استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها ومن قول تعالى وكم أهلكنا من قريه بطرت معيشتها باطرت معيشتها اي في معيشتها معيشتها اي في معيشتها اي اشرت وطغت قال عطاء عاشوا في البطر في البطر فاكلوا رزق الله وعبدوا الاصنام اذا لم يشكروا نعمه الله عز وجل هذا يدخل في في البطر فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وقال ابن كثير أي طغت واشرت وكفرت نعمه الله فيما أنعم به عليه من الأرساق إذا بطرت معيشتها المراد به ماذا كفرت بنعم الله عز وجل حيث أكلوا من رزقه وعبدوا غيره وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس غمص الناس كما مر معنا قال النووي أما بطر الحق فهو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرا وغمط الناس معناه احتقارهم قال والطمع الطمع كذلك من الاخلاق الرديه قال الراغب الطمع نزوع النفس إلى شيء شهوة له نزوع شيء نفسي الى الشيء شهوهه له واكثره من جهة الهوى يعني نزوع النفس إلى الشيء من جهه الهوى لا من جهه الشرع لا من جهه الشرعي. الا إذا عممنا لكن المصنف أراد الطمع هنا ما هو مذموم والا الطمع في رضوان الله عز وجل هذا مذموم ليس مذموما لانه اراد ماذا لانه ذكره في الأخلاق الردية حينئذ يفسره بالطمع بما هو اخص بما هو اخص اذا نزوع النفسي ايه الشيء شهوه له اكثرهم من جهه الهوى قال ابن عبد البر كان يقال شده الحرص من سبل المتالف يعني من الطرق التي توصل الى اتلاف النفس هذا شده الحرص كذلك هذا يقيد يعني ليس شده الحرص على العلم وعلى الطاعات وعلى الاخذ بعزائم الامور الأمور هذا من الحسن وليس من الأمور المتالف انما المراد به شده الحرص على على المال والدنيا وتنافسي فيها والمباهات بها كما سياتي وقال الأحنف آفة الحرص الحرمان آفة الحرص الحرمان يعني يحرم الله عز وجل ما حرصي ولا ينال الحريص الا حظه لا ينال الحريص الا حظه الا ما كتبه الله تعالى مهما حرص فلن يعد قدره لن يكون الا ما كتبه الله عز وجله وكان الحسن البصر يقول ما بعد امل إلا ساء عمل ما بعد امل الا ساء عمل ما بعد امل يعني صار بعيده الا ساء ساء العمل ولذلك لو نظر إلى الموت انه لن ياتيه بعد سيصل الى الستينات والسبعينات وهو شاب حينئذ ماذا سيصنع سيسوء عمله ولا ولا شك ومن كلام الحكماء الرزق مقسوم والحريص محروم والحسود مغموم والبخيل مذموم وروى مسلم وغير من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك اذا الحرص مطلوب كذلك لكنه على ماذا على ما ينفعك أما ما لا ينفعك فلا تحرص عليه بل فر منه فرارك من عذابه اتركه يعني لا تلتفت اليه واسع بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو أن لو فإن لو تفتح عمل الشيطان اذا لو فاتك شيء وقد طمعت فيه كل الطمع فاتك اني لا تقل لو هذا يعتبر من الامور المخالفة لي الله عز وجل لانه اعتراض على القدم قد يفضي بصاحبه الى في الكفر والمروق عن الإسلام الاسلام في روايه فإن اللو تفتح عمل الشيطان وقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع ما شيء أذهب أذهب ادوس به رجلا ما شيء أذهب لي عقول الرجال من الطمع من الطمع ونقول أذهب لأن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا حجاز حجازي هنيدي نجعله ماذا حجازيه لا تميميه تميميه يرفعون الوجهين وفي حديث اخر ان عمرو بن الزبير قال لكعب ما يذهب العلم من صدور الرجال بعد أن علموه ما هو السبب الذي يذهب العلم من صدور الرجال بعد أن علموه قال الطمع وطلب الحاجات الى الناس يعني يتعلم ثم يطمع في الدنيا ثم يسير وراءها اذا ماذا مصير العلم ينسى يذهب من من صدور الرجال إذا طمعوا ولم يكتفوا بما بما اعطاهم الله عز وجل وطالبوا الحاجات إلى الناس وقال عمر رضي الله تعالى عنه ايضا في الياس غنى وفي الطمع الفقر وفي العزله راحه من خلطاء السوء وما أكثرهم في العزلة بعد عن الناس راحه من خلطاء السوء وكان يقال صلتان مذمومتان الاستطالة مع السخاء يعني يستطيل وكذلك يتلبس بظاهره بالسخاء وكذلك الثانيه البطر مع الغنى قال ابن القيم والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب رجاء طمع ثم يرجو رحمة الله عز وجل يرجو الدار الاخره يرجو الدنيا لان الطمع متعلق ماذا؟ متعلقه الأمران دنيا أو او اخرى قال فهي ثمره الرجاء فانه إذا رجا شيء طلبه والرغبه من الرجاء كالهرب من الخوف فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئا هرب منه هرب منه والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب أي الرغبة تتولد من الرجاء لكنه طمع وهي سلوك وطلب فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع والرغبه طلب فإذا قوي الطمع صار طلبا هذا ما يتعلق بالاخره لكنه بنفس المعنى فيما يتعلق بي بالدنيا قال المصنف رحمه الله والفخر والخيلاء أي من الأخلاق الرديه الفخر والخيلاء فخر بسكون الخاء وفتحها فخر فخر فخر وهو الافتخار وعد القديم الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما ما بالتعظيم قال في المصباح وهو المباهات بالمكالم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك اما في المتكلم أو في ابائه عد المآثر القديمة اما في نفسه متكلم فعلت وفعلت الى اخره او في ابائه كانوا وكانوا وكانوا قال تعالى ولا تصعقي خدك للناس ولا تمشي بالارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فعون يعني يدل على الكثره واقصد في مشيك واضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مختال هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس هذا قاله بعض العلم والفخور هو الذي يفخر على كل الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا على من دونهم وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار والفخور هو الذي يفتخر على الناس بما له من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك حينئذ يتوجه أن الفخور هو الذي يفتخر على غيره لا على وجه التحدث بالنعمه لا مدمن من, من ذكري حينئذ اما أن يفتخر بنعمه يعني يذكر نعمه انعمها الله عز وجل من باب التحدث بها هذا مستثنى هذا مستثنى وما عداه فهو داخل في حد الفخر هو الذي يفتخر على الناس بما له من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك وليس منه التحدث بنعم الله تعالى فان الله تعالى يقول وأما بنعمه ربك فحدث إن وردت النية مطلقا لما إذا وردت النيه ويضبط نفسه عن ابن فليتحدث بنعمه الله تعالى وروى مسلم عن عياض بن حمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اوحي الي ان تواضعوا هذا فعل امر حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد لا يفخر احد على احد هذا مطلق هذا مطلق فخرو مطلق وكذلك أحد على أحد لكرتان في سياق النفي اناذن يعم قال شيخ الإسلام فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي فخر والبغي فخر الاستطال على على الخلق بماله وشرفه وما يعده من مااثر آبائه أو نفسه لان المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى هكذا قال رحمه الله مستطيل الذي يتطاول على الناس إن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى قال ابن قيم والافتخار نوعان مذموم ومحمود مذموم ومحمود فالمذموم اظهار مرتبته على ابناء جنسه ترفعا عليهم والمحمود إظهار الاحوال السنية والمقامات الشريفه بوحا بها أي تصريحا واعلانا لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمه والفرح بها وأما بنعمه ربك المحدد هذا الذي أراده بمعنى أن ذكر النعمه ذكر النعمه هو داخل في مفهوم الفخر لانه ذكر شيئا له افتخارا على على غيره اعطاني ولم يعطك هذا معنى الافتخار فان إذن إذا كان من باب حديث الحديث عن النعم هذا وصحبه نيه صالحه فان يكون فخرا محمودا لا لا مذموما لكن جاء تسمية بالشرع بالتحدث بها بالنعمه قال لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمه والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في اظهارها فمتى محتاج العبد معنيه صالحة أن يذكر شيئا من حسناته فلا بأس بذلك يكون ماذا يكون محمودا سواء سمي فخرا او لا لو سمي فخرا حينئذ قلنا هذا فخر محمود فلا يكون مذموما لو لم يسمى فخرا دخل قول تعالى وأما بنعمه ربك فحد هذا له سلف عن عن السلف الصالح بل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد آدم هذا فخر او لا ولذا قال ولا فخر هذا فخر ولا فخر يعني ليس ثم ترفع على الناس بهذا الوصف أو ليس فخرا ليس من قبيل الفخر فليس داخلا فيه قال أنا سيد ولد ادم ولا فخر وأنا اول من تنشق عنه الأرض ومن قيامه ولا فخر وأنا اول شفع واول مشفع ولا فخر اذا هذا تحدث بنعمه الرب جل وعلا على, على العبد وهذا نبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن ابي وقاص انا اول من رمى بسهم في سبيل الله هذا تحدث بماذا بالنعمه هل هو فخر لو سميته فخرا لا اشكال فيه لوجود النيه الصالحه وقال ابو ذر لقد اتى علي كذا وكذا واني لثالث الاسلام ثلاثه ثالث ثلاثه وقال علي انهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لعهد النبي الأمي الي أنه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق هذا تحدث بالنعمه وفيه معنى الافتخار وقال عمر وفقت رب في ثلاث وقال علي واشار إلى صدره إنها هنا علما جما عن باب التحدث بالنعمه لو أصبت له حمله يعني لو وجد له من, من يحملهم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره وان زيدا لا يلعب مع الغلمان يعني زيد الذي يذكر منافسا لي من مسعود وغيره في التفسير وان زيدا لا يلعب مع الغلمان وهذا يدل على انه متقدم في في العلم وهذا يشير الى ان من تقدم في العلم هذا آكد يعني اقرب إلى الى الصواب واكد في الأخذ في الاخذ عنه خلاف الطلاب العام منذ ان يظهر له شيء من شعر على راسي فاذا به ينازع شيخه مساله درسها شيخك قبل 30 سنه وتاتي نزعهم هذا من الاستكبار قال وقال أيضا ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم اين نزلت وماذا أريد بها ولو أعلم أن احدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الابن لرحلت إليه وقال بعض الصحابه لا تختلف لا ان في الأسنة أحب احب من أن احدث نفسي في الصلاة بغير ما انا فيه وهذا قال ابن قيم هذا أكثر من ان ينكر لذلك على أن هذا من قبيل التحدث بنعمه الله تعالى سميته فخرا حين يدصفه بكونه محمودا وليس بالفخر المذموم لكن بشرط أن يكون فيه نية صالحة وليس الانسان يجلس ويطلق لسانه وفعلته فعلته واحفظ والى اخره وقرات وجلست ثم النيه فاسده ويقول الصحابه حصل منه كذا وكذا لا ليس بصواب هؤلاء كل عن الصحابه وعن الامه من كبار السلف حنيد النيه صالحة وتحدث به بنعمه الله تعالى لا باس به واما هكذا من قبيل ان ينشر محاسنه دون ان يكون له سبب صالح هذا ليس بصواب قال وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع احاديث من أصحها ما اخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقيل ان الرجل يحب ان يكون ثوب حسنا ونعله حسنا قال الكبر بطر الحق وغمط الناس وعرفنا ان الغمط هو الازدراء والاحتقار واخرجه الحاكم بلفظ الكبر من بطر الحق وازد قال الكبر من بطر الحق وازدرا الناس وازدرا الناس يعني احتقره الناس وقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره هذا على اصله عند اهل السنه والجماعه يعني يمر ولا يؤول من أجل أن يحصل الزجر والاتعاظ والرغب والرهب في ذلك والخيلاء الكبر واحتقار الناس وقد قول جل وعلا ولا تصعن خدك للناس ولا تمشي على الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اختيال هي معنى الخيلاء وقوله ولا تصعر خدك اي تميله وتعرض عن الناس تكبرا ولا تصعر خدك أي تميله هذا اذا جعلته على الرافعي أي تميله وتعرض عن الناس تكبرا وقوله مختال فخو أي ذي خيالا يفخر على الناس ولا يتواضع لهم قال المنذري الخيالا بضم الخاء المعجمه وكسرها خيالا خيالا الكبر والعجب يعني فسروا بهذا ولذلك قلت لكم سابقا هذه متداخله يعني البطر فسر بماذا ها بالكبر كذلك الخيلاء فسر بما بالكبر وبين هاتان تقارب والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجم الخام الاختيالي وهو الكبر واستحقار الناس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفقه عليهم هذا الحديث مر معنا في شرح الزاد لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء هذا اشرا به حال اذا الحال له مفهوم إذن اذا اذا جر ثوبه لا خيلاء لا يكون داخل نفي في النهي والصواب ان ان هنا لا مفهوم له لا مفهوم لهم بمعنى أنه ذكر ماذا لكشف ها كشف الواقع يعني الحالة التي عليها جر الثوب بمعنى أنه ليس له مفهوم باعتبار ماذا أن من لم يكن خيالا اينذ ينظر الله تعالى لهم وفي البخاري معلقا عن ابن عباس كل, كل ما شئت واشرب ما شئت ما اخطأت كثنتان صرف ومخيلا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جرف ازاره بطرا اذا خيل بطرا كبرا إلى اخره وعنه والحديث متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خصب الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامه دل على أنه من الكبائر وعن عياض بن حماد رفعه ان الله تعالى اوحى الي أن تواضعوا حتى لا يفخر احد على أحد كما سبق الحديث اخرجه مسلم وتواضع أمر من التواضع تفاعل من الضعه من الضعه بالكسر وهي الذل والهوال والدناء ومن احاديث بهرات رضي الله تعالى عنه رفعه وما تواضع أحد لله تعالى الا رفعه اخرجه مسلم ايضا الترمذي ومن احاديث بسعيد رفعه من تواضع لله رفعه حتى يجعله في اعلى العليين الحديث اخرجه ابن ماجه الصحابي ابن حبان قال الحافظ والامر بالتواضع نهي عن الكبر صحيح لانه متقابلان الامر بالشيء يلزم النهي عنه عن ضده الأمر بالتواضع نهي عن الكبر فانه ضده وهو اعم من الكفر وغيره قال رحمه الله تعالى والفخر والخياله والتنافس في الدنيا والمباهات بها جعلوا من الاخلاق الرديه تنافس في في الدنيا وكذلك المباهات في في الدنيا فهي من الاخلاق الذميمه التي ينبغي على كل مسلم ان يتجنبها يقال نافس في الشيء منافسه ونفاسا بالكسر إذا رغب فيه نافس في الشيء منافسة ونفاسا بالكسر إذا رغب فيه على وجه المباراه في الكرم وتنافسوا فيه أي رغبه مراد به الرغبة تنافس بالشيء إذا رغب فيه فكل من رغب فيه حنيد المنافس وإنما عبر بالمنافسه لماذا طريق فيه اناس كثر كل منهم ينافس ينافس الاخر قال الحافظ ابن حجر التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء الرغبة في الشيء ومحبه الانفراد به والمغالبة عليه هكذا عن الناس اذا ارادوا أن يكونوا في شيء ما لا يحب ذلك لغيره وانما يريد لنفسه فقط وأصلوا من الشيء النفيس في نوعه يقال نافسوا الشيء منافسه صار مرغوبا فيه تها كلام الرحمن تعالى وفي النهايه في حديث عرف يباهي بهم الملائكه المباهات المفاخرة اذا قولوا التنافس في الشيء اي الرغبة والمباهات بها أي المفاخرة يفتخر بعضهم على بعض بماذا ليس بالطاعات وانما بأمور الدنيا اذا يباهي به الملاكة المباهات المفاخرة وقد باها به يباهي مباهتا قالوا المباهات بالدنيا كيف تكون ما قالوا بان يزيد على ابناء جنسه يعني من في طبقته بالابنيه والمآكل والمشارب والملابس والمناكح والاثاث والخدم لا يريد بذلك إلا أن يفوق غيره يعني ليس لهونيه إلا ماذا إلا أن يفوق وهذا معنى المفاخرة أن يفتخر على على غيره الذي عنده بيت غرفتين ليس كالذي عنده فيلا اذا اذا كانت عنده فيلا ماذا افتخر على غيره يرى من نفسه ماذا ليس كغيره هذا يسمى مباهات قال لا يريد بذلك إلا أن يفوق غيره وأن يعرفه أنه أو يعرفه أنه أفضل منه في ذلك واما المفاخره بالدنيا تقوله انت فقير ولا مال لك وكم ربحت واي شيء ملكت وعبدي ومولاي اغلى منك نحو ذلك قال ابن كثير قوله تعالى وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور حياه الدنيا الا متاع الغرور قال تصغيرا لشان الدنيا اذا كان كذلك ينافس باي شيء ينافس بشيء قد حقره الله تعالى وصغره أيما تصغير اذا ينافس نفسه في امر باطل قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لامرها وانها دنيئه فانية قليلة زائلة قال تعالى كما قال تعالى ان بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وأبقى خير من الدنيا وابقى من الدنيا وقال تعالى وما الحياة الدنيا في الاخرة إلا متاع وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق متقابلان وقال تعالى وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس احدكم اصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع إليه لا شيء صحيح الا شيء اليسير الذي يعلق بيصمعه وقال قتاده في قوله تعالى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور هي متاع هي متاع متروكه او شكت والله الذي لا اله الا هو ان تضمحل عن اهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله ان استطعتم ولا قوة إلا بالله تا كلام وقال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم قال ابن كثير اي الاقبال عليهم على الله عز وجل والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقه المفرطة عليه يعني من يعمل الدنيا ماذا يخاف على اولاده يخاف على زوجه إلى اخره فالاشتغال بالعباده والاشتغال بالاقبال على الله عز وجل مع اخذ الاسباب فيما يتعلق بأمور الدنيا والعيال والزوجه ونحو ذلك لا اشكال في أما ترك الاخره والاقبال على الدنيا بسبب شفقه على الاولاد هذا ليس ليس بجيد وهذا الذيعناه بقول تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم في الصحيحي عن عامر بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فابشروا وامنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم لا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على امتي ماذا الفقر ما الفقر اخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما التهت اذا الفقر ليس بعيب واقامه الدوله الإسلامية ليس المراد بها ازاله الفقر على الناس وإنما المراد ماذا تحكيم شرع الله عز وجل هذا المراد اذا ليس المراد بتنصيب حاكم أو السعي لاختيار حاكم أن يزيل الفقرة على الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اخشى لكم الفقرة ولو فقرت ما يضركم شيء لماذا هذا متعلق بالدنيا عندما يخشى عليه ماذا زوال الدين اذا نصب الحاكم واقامه الدوله الإسلامية باعتبار تحكيم شريعه الله عز وجل أما ما يقول السفهاء الذين يسمون انفسهم من اهل العلم باعتبار أن هذا سيزيل الفقرة ويصلح احوال الناس وما الى اخره وذاك ظلمه ما اخذ كل ذلك مرده إلى الدنيا وليس مرده إلى الى فتنازلوا عن الشرعي الذي تحكيم الشرعي من أجل ماذا من أجل أن يرفع الفقرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اصحابي ما الفقر اغشالك اذا هذا خلل ام لا هذا خلل وبعد عن عن الصلاه والسقيم قال الحافظ وفي روايه قال هنا وتهلككم كما اهلكتهم قال الحافظ من حذر فتهلككم أي لان المال مرغوب فيه المال مرغوب فيه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم قد يصير عبدا له من حيث لا يشعر أي لان المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضيه للمقاتله المفضيه الى الهلاك هكذا حمله رحمه الله يعني فتهلككم هلاكا حقيقيا بمعنى انه يمتنع عن اعطاء المال فيقع بينهم النزاح بسبب المال ويهلك بعضهم بعضا قال ابن بطال فيه ان زهره الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها دنيا بلاء قال ويسدل به على أن الفقر افضل من الغنى ما الفقر أخشى عليكم سدل به على أن الفقر أفضل من من الغنى وابن قيم له مقارنه بين الفقير الصابر والغني الشاكن ايهما أفضل من من الاخر لان فتنه الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في الفتنه التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا والفقير امن من ذلك كله عن ابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا هذا الشاهد ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان قال ابن عبد البر رحم الله تعالى قوله ولا تنافسوا فالمراد به التنافس في الدنيا ومعناه طلب الظهور فيها على أصحابها والتكبر عليهم ومنافستهم في رئاستهم والبغي عليهم وحسدهم على ما اتاهم الله منها لأن من دخل في ذلك لن يسلم من الوقوع في في الحسد وام التنافس والحسد على الخير يعني الغبطه وطرق البر فليس من هذا في شيء وقال في الاستذكار والآثار في هذا المعنى كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم جدا يعني في التحذير من الدنيا والاقبال عليها والمباهات بها فان هذا ليس من شأن أهل الاخره فكن من اهل الاخره ولا تكن من اهل الدنيا دنيا كما يقول بعضهم لا تدخل فيها ابتعد عنها وخذ ما تريد اندخلت لن تخرج يعني فتنه لك وعليك قال رحمه الله من فهم ووفق فالقليل يكفيهم من فهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووفقه يعني وفقه الله تعالى بان يعمل بذلك فالقليل يكفيه قليل من المال يكفيه وأما السعي لان يكون من اغنياء هذا ليس من شأن اهل العقل قال رحمه الله تعالى والمداهنه مداهنه يعني من اخلاق الرديه التي ينبغي بل يجب الا يتصب بها كل مسلم المداهنه المصانعة كما قال في الصحاح المداهنه المصانعة وقيل اظهار خلاف ما يضمر وهو كذلك بمعنى المصانعه يعني لا يتعامل معه بما يكون في باطنه وانما يظهر له شيء ويخفي شيئا اخر ولذلك عدها السلف من النفاق عدها السلف من النفاق هذا حقيقة النفاق النفاق ماذا يظهر شيئا وباطنه بخلافه اذا سمي ماذا سمي نفاقا المداهنه المصانع وقيل إظهار خلاف ما يضمر كالادهان ومنه قول تعالى ود لو تدهن فيدهنون قال الفراء يعني ود لو تكفرك فيكفرون وقال في قول تعالى اف الحديث انتم مدهنون أي مكذبون ويقال كافرون وقيل معناه وهو المشهور وَدُّوا لُوتَلِينُ فِي دِينِكَ فَيَلِينُونَ تَلِين تمييع الدين عناذا يحصل منهم كذلك وقال ابو الهيثم الادهان المقاربه في الكلام والتلين في القول وقال الراغب الادهان كالتدهين لكن جعل عبارة عن المداراه والملاينه وترك الجد قال ابن قيم رحمه الله تعالى المداهنه لأهل النفاق من حيث ان المدار يتلطف بصاحبه ليقره على باطله ويتركه على هواه ثم فرق بين المداراه وبين المداهنه وذكر العز بن عبد السلام أنه ينبغي الاعراض عن المنافقين هذا العصر المنافقون العصر أن يعرض عنه المسلم يعني لا يشتغل بهم إلا على وجه ابطال باطله واحقاق الحق هذا لله العلم اذا ومن عداهم فالاصر فيه مالهجروا ودل بذلك بقول تعالى فاعرضوا عنهم إنهم رذس وهذا الاعراض يستلزم عدم التعامل أو التعاون معهم وذلك لنجاسه معتقداتهم وسوء مقاصدهم وعلينا معاشر المسلمين مجاهده هؤلاء والغرضة عليهم وعلى الكافرين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم إذن الأصل الاصل الغلظ لا الاصل اللين ان كان الأصل إن كان اللين من اجل ترقيق قلوبهم ليدخلوا في الإسلام لا يشكال فيه لكن إذا كان على جهه العموم لا هذا مخالف لقوله تعالى واغلظ عليهم قال ابن الجوزي رحم الله تعالى فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء به انظر هذا من فقه ابن الجوزي لان النظر في سير السلف لا يكفي لانه قد ينظر وينظر ينظر ثم لا حركه ولا يعمل بشيء ولا يتاثر وانما من باب التفكر باب القصص ويتسلى قل لا هذا ليس ليس مفيدا لك انما تنظر في سير السلف وتقتدي ولقد الله الاقتداء بهم اثر أن يعتزل عن أكثر الخلق أن يعتزل عن اكثر الخلق ياتي ان شاء الله دبل عزله ولا يخالطهم فان من من خالطهم اذيا لابد من الاذا ومن دار لم يسلم من المداهنة فالنصح اليوم مردود نصح اليوم مردود وإذا خالطهم اذا سيسكتوا واذا سكت وقع في المصالحه والمداهنه والمصانعة والمداهنه محرمه واختلاطك بالناس مع عدم قبول النصح بل النصح مردود ستسكت إذا ستقع في المحرم إذا مخالطه الناس لا تجوز بهذا الاعتبار على كلامه رحمه الله وهو اعتبار صحيح فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلام ووفقه للاقتداء بهم اثر أن يعتزل عن أكثر الخلقين ولا يخالطهم فانه من خالطهم اوذي ومن دار لم يسلم من المداهنه فالنصح اليوم مردون وقال ابن حجر رحم الله تعالى قال ابن بطال المدارات من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمه صبر عليهم وعلى جفائهم وقسوتهم ونحو ذلك من اجل ايصال الحق إليهم فليس فيه ماذا هو من أمور الدنيا وليس فيه سكوت على منكر المداراه ليس فيها سكوت على على منكر حينئذ لا باس بها وهي مستحبه وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمه وترك الاغلاظ لهم في القول وذلك من اقوى أسباب الالفه يعني ليست هي عين المداهنه وظن بعضهم أن المدارات هي المداهنه فغلط لان المداراه مندوب إليها يعني جفوكه لا تعاملهم بالجفاء في امور الدنيا بل عليك ان تبذل ما تستطيع بذله من قول او فعل او مال من اجل تاليف القلوب وليس له علاقه بالمنكر البتة لكن إن كان فيه سكوت على منكر فانه صار مداهنه قال وظن بعضهم أن المداراه هي المداهنه في لأن لان المداراه مندوب اليها والمداهنه محرمه والفرق ان المداهنه من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويسر باطنه يسر باطنه وفسرها العلماء بانها معاشره الفاسق تبي هذا خطير هذا. هذا يقع فيه طلاب العلم اليوم ان رحم ربك معاشره الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه يعني يحتك بالفسقه ولو كانوا اخوه له في بيته وكان لم يكن شيء كان لم يكن شيء يعامل المطيع كمعامله الفاسق يتبسم في وجه الفاسق كما يتبسم في وجه المطيع لا فرق بينهما المعامله هي هي عين الذي نقول هذا لا يجوز الشرع هذا يعتبر داخلا في في المداهنه لانك تراه مسبلا وتراه حليقا وتراه مقصرا في الصلاة وتراه يكذب إلى آخر من المنكرات ويسكت عليه قل هذا يعتبر من من المداهنه ولا يجوز بل لابد أن تظهر له ماذا انكاره ما هو عليه لا بد ان تظهر له بالمعامله أن هذا الذي أنت فيه منكر ولا يجوز شرعا وأما السكوت عليه هذا لا يجوز أبدا ولذلك ينبغي لطلاب العلم ان يميزوا التعامل مع اهل الحق واهل الطاعه مع الفسقة فسق إلى عهد قليل كان الفاسق يهجر لا لا يكلم يعني يقاطع لكن لما حصلت الفتنه وصار الهجر لا لا فائده فيه حينئذ اهل العلم صاروا ماذا اي الهجر ولا يامر الناس به لكن ينبغي إذا اذا لم يقل هجر لابد من من بيان على على الوجه والتعامل أنك لست راض عنهم انك لست راضيا عنه لماذا لان سكوتك يدل على ماذا على انك راض ولذلك تذهب معه وتاتي وقد الفسحه والسياحه وكانه شيء يعني كانه لم يكن شيئا البت تقول هذا لا يجوز شرعا لا يجوز بل لا تتخذ خلا وصديقا وليس على الطاعة البت هذا لا يجوز قال هنا ففسره العلماء بانها معاشره الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه والمدارات هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الاغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما اذا احتاج الى تالفي ونحوال يعني اذا كان فيه مصلحة شرعية ولا فالاشكال في حتى الفاسق رجوت منه صلاحه فاحسنت اليه في القول والعمل والمال والصدقه والتعاهد لا اشكال فيه لكن ترج منه ماذا تنوي أن هذه المعامله من أجل أن تقربه وتتوا وتتحدث معه وتنكر اما انه يصير نسيا منسيا وكانه لم يكن قل هذا لا يجوز لا يجوز شرعا قال رحمه الله تعالى هنا وقال الجرجاني المداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو جانب غيره أو لقله مبالاه في الدين وهذا النوع كذلك داخل داخل في في المداهنه بمعنى أنك ترى منكرا وعندك قدر على دفعه وانكاره لكنك لا تنكر لماذا لان الذي وقع في المنكر تريد ان تحافظ على ما بينك وبينه أو لقله المبالاه في الدين ليس عنده غير على على الدين وعلى انتهاك حرمات الله عز وجل هذا يعتبر من من المداهنه اذا المداهنه السكوت على المنكر وكذلك كل ما يترتب على معاملة مع الفاسق ومع المبتدع من باب أولى واحرى ولا يترتب عليه إنكار البت قال ابن القيم الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق أو ترده عن الباطل والمداهنة التلطف به ليقره على باطله وتتركه على هواه فالمداراة لاهل الإيمان والمداهنة لاهل النفاق اذا المداهنة تعتبر من الأمور التي لا ينبغي لمسلم ان يقع فيها لانه من من المحرمات ثم لا, لا, لا ينبني عليها ثمره باعتبار الفاعل لان إن قصد شيئا ينال الجزاء من جنس العمل لن يتم له البتة قال رحمه الله تعالى والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل هذا كذلك من الاخلاق الرديه قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم قال ابن كثير رحمه الله تعالى يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا بما لم يعطوا كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله إلا قله جزاء من جنس العمل في الصحيح المتشبع بما لم يعط ك لابس ثوب متشبع بما لم يعط يعني يظهر أنه كذا وكذا وليس الأمر كذلك يظهر أنه من الزهاد وانه من العلماء ومن طلاب العلم <تصفيق> الى اخره وليس الامر كذلك هذا متشبع بما بما لم يعطى وما اكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بان يظهر ان عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس يعني ليس عنده يدعي انه عنده كما لم يكن عنده علم فعينيذ يدعي انه من اهل العلم وليس عنده العلم لذلك عينيذ نكون من بعده يكون من من المتشبع بما بما لم يعطى وامما اللباس وهذه الاشياء هذه ليست ب علامه على على العلم بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده ها ان يظهر يظهر بماذا اما بلسانه أو بهيئته فياد الزمان يرتدي البشت إذا ارتدى البشت معناه ماذا صار من العلماء واذا ظهر في الجواب الكافي كذلك صار من المفتين صار من اهل العلم فلا يعترض عليه لا يعتقل كل من ظهر في قناه عن اذن لا يجوز الاعتراض عليه واشد من ذلك كل من اخذ شهاده دكتوراه شهده الزور كذب عن اذن لا يجوز الاعتراض عليه لماذا لا يجوز الاعتراض عليك طعنت في العلماء من قال بانه من العلماء <تصفيق> الله يستر قال رحمه الله تعالى يتكثروا بذلك عند الناس ويتزينوا بالباطل هو مذموم شرعا محرم كما يذم من لبس ثوب يزور قال ابو عبيد واخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعباده والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفه ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه فهذه ثياب الزور والرياء الله المستعان قال ابن رجب فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين ازد مخيصال المؤمنين أن يتشبع بما لم يعط ليس من اهل العلم فيظهر انه من اهل العلم ليس من اهل التخشع بما يعلمه من نفسه فيظهر ذلك فيه فعاله قال فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا او فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليه حسن ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمد على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل به ويتوصل به إلى غرضه الفاسد الذي هو ابطنه ويفرح بحمده على ذلك قال ومن كانت هذه صفته ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الايه ولا بد فهو متوعد بالعذام الالم وقال ابن قيم رحمه الله تعالى الضرب الثاني من لا اخلاص له ولا متابع يعني من العباد لا إخلاص ولا متابعه انتفى عنهم الوصفان قسم رباعيا ليس عمله موافقا لشرع وليس هو خالصا للمعبود كاعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يسرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق شرار الخلق امر عظيم ولذلك قد يكون الانسان قد يكون حاله بعض الفسقه الذين لم يخرجوا عن المله يكون حالهم احسن من حال كثير من ممن به بالصلاح وهؤلاء اشرار الخلقي وامقتهم من الله عز وجل ولهم اوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الايه قال يفرحون بما اتوا من البدعة والضلاله والشرك ويحبون ان يحمدوا باتباع السنة والاخلاص وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم يعني هذا الخصيصه التشبع بما لم يعطى ليس ليس النظر ابتداء اهل الفسق وانما الى العلم والزهد والعباده ومن يظهر العباده نحو ذلك فيمن انحرف من المنتسبين الى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم فانهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعه ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم فهم أهل الغضب والضلال قال رحمه الله تعالى والتزين قال والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق قال والمداهنه والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق بمعنى أنه ماذا انه يشتغل بعيوب الناس وينسى نفسه هذا من الأخلاق والمساوئ التي لا ينبغي ان يكون عليها المسلم فضل عن طالب علم او او العالم وهذا المقصود به فيما لم يكن ثم مصلحة شرعية مبنية عليه اما إذا كان يتتبع اهل البدع ليرد عليهم هذا لا اشكال فيه هذا من الجهات في سبيل الله وكذلك النظر في اقوال اهل اهل البدع وكتبهم وما كتبوه وما قالوه من أجل الرد عليه كل ذلك يعتبر من الجهات وما عد ذلك هو المعنى هنا في هذا الصميم قال الرابع بالمقيم الرابعه الفكره في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمه النفع وهذا باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها فحيي القلب ودارت كلمة في مملكته وبث امراءه وجنوده في مصالحه هذا العصر ان يتفكر في عيوب نفسه وما يترتب على ذلك من صلاح وإصلاح ومعالجه لما علمه من, من ذلك اما الاشتغال بالنفس بالغير بعيوب الخلق هذا يورث العجبة والهلاك في الدنيا قبل الاخره وقال في منزلة الخشوع قال الدرجه الثانيه ترقب افات النفس والعمل ورؤيه فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك هذا العصر يبحث في عيوب نفسه فانه يجعل القلب خاشعا لمحل لمطالعه عيوب نفسه واعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشدد النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني وعدم ايقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الاعمال فاذا شغل بال عن نفسه اين يد وقع في هذه المحاذير وقال واما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها ولا ترى ان ما فعلوه من حقوقك عليه يعني لازم عليهم فلا تعوضهم عليها فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعتلبه بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول العارف لا يرى له على أحد حقا العارف يعني العالم والذي يبتغي مرضات الله عز وجل لا يرى له على احد حقا ولا يشهد على غيره فضلا ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب اني كلها منفية لانه لا لم يترك حقا من جانبه حينئذ اذا قصر لم يكن ثم تقصير لانه ليس ثم حق حتى يعطاه قال ابن مقفع من أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عليه فإن من خفي عليه عيبه خفيت عليه محاسن غيره ومن خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف لانك تنظر في الناس في محاسنه وتغض الطرف عن عيوبهم هذا الاصره وتنظر فيماذا في عيوب نفسك وتغض الطرف عن محاسن فإذا لم ترى عيوبك ولم ترى محاسن الغير إذا ماذا تصنع يتاسى بمن لن يكن ثم حسن يتاسى به ولذلك قال من خفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره فلن يقلع عن عيبه الذي لا يعرف ولن ينال محاسن غيره الا نعم ولن ينال محاسن التي لا يبصر ابدا وقال الغزالي ان كل ذي بصيره نافذه يرى عيوبه ويسهل عليه علاجها ويصلحها إذا راى ووقف على عيوبه حينئذ سهل عليه ماذا العلاج لكن إذا لم يرى كيف يعالج هذا يكون عسيرا قال إن كل ذي بصيره نافذة يرى عيوبه ويسهل, ويسهل عليه علاجها ويصلحها إذا راى فيها عوجاجا ويكون علاج عيوبه ويكون علاج عيوب النفس بمجاهدتها وتعويدها على فعل الضد أي أن الرذائل تعالج بضدها فالبخل مثلا يعالج بالسخاء إذا علم من نفسه البخل ماذا يفعل يتصدق ويكثر من السخاء والجهل بالتعليم والتكبر بالتواضع وهكذا قيل من قلة الصدق كثرة الخلطاء ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس ما ملكها عبد إلا عز وما ملكت عبدا إلا ذل قال في الزواجر العشرون يعني كبير العشرون الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس فعده من من الكبائر لانه تنبئ بالكبائر الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس ثم قال الحمية والعصبيه لغير الله تعالى وياتي بحثه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد